قلنا الحمد لله نحمد الله ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا تعالى سلام ومن يؤمن حادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهديه بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بتعهم وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ونواصل حديثنا بمشيئة الله تبارك وتعالى مع الوسائل الوقائية لمنع انتشار الفاحشة بين المسلمين والاداب التي ادب الله عز وجل بها عباده المؤمنين عند سماع الشائعات والخوض في اعراض المؤمنين والمؤمنات وكنا قد بينا في لقائنا الماضي أن الواجب على المسلم في مثل هذه الحالات أن يتأدب بثلاثة آدات ويخفو ثلاث قفوات الأولى أن يرجع إلى نفسه ويستخفي ضميره ويحسن الضم بإخوانه ما لا يرضى لنفسه لا يجوز أن يرضى لغيره وما لا يظلم بنفسه لا ينبغي أن يظلم له إخوانه والثانية أن يتثبت يكون التدلي واضح والبيان الصابق على صحة ما يقال. والثالثة أن يتذكر في حجم الكلام وأفحاده وما يترتب عليه من عواقب ومن من يتعلق فليس كل كلام يقال وليس كل عرض يخاض فيه وهذا مأخوذ من قول الله تبارك وتعالى لولا إذ سمع غن ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا جزء مبين لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولا عيد الله هم الكافرون هذه الخطوات الثلاثة خطوة عرض الامر على القلب واتفتاء الضمير واحسان الظن بالمؤمنين وخطوه التثبت بطلب البينه والدليل وخطوه التفكر في حجم الكلام وابعاده وبمن يتعلق غفل عنها المخمنون في فتركوا الخائضين يخوضون في عرض رجل الله صلى الله عليه وآله وسلم شعرا كاملا وانه لجرم عظيم جولا مضم الله عز وجل في الجماعة مسجمة العذاب الأليم فالله يحذرهم أم يعودوا لمسره أبدا بعد هذا الدرس الأليم يقول الله سبحانه وَلَوْ لَا فَضْمُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي الدُّلَى وَالْآخِرَةِ جمستكم فيما أخذتم فيه عذاب عظيم أما الآلام العاجله التي اصابت الجماعه المسلمه بسبب هذه التجربه من الحمل والغم والقلق والاضطراب والحيره والترقب بل التجربه كلها قد اعتبرها الله عز وجل فرسا قاسيا للامه ثم تباركهم برحمته ونقبه ولم يمتزهم بعقابه وعذابه مع أمر الجرم الذي اقترفوه أو سكتوا عنه يستوجب العذاب العظيم العذاب الذي يتناسب مع حجم الالم والمعاناة والعذاب الذي سببوه لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وآل بيته وصديقه وصاحبه الذي لا يعلم عليه إلا خيرا العذاب الذي يتناسب مع حجم الشر الذي ذاع في الجماعة المسلمة وشاعر وتناول جميع المقدسات التي تقوم عليها جماعه الاسلام العذاب الذي يتناسب مع خبز الكيد الذي بدرته عصابه النفاق لاقتلاع الدعوه الاسلاميه من جذورها. لكن فضل الله عز وجل شملهم ورحمته شمات المخطئين منهم فلم يعاجلهم الله عز وجل بالعقوبة بل وفتح لهم باب التوبه ونذبهم اليها ومن لم يتب فاولئك هم الظالمون من لم يتب بعد هذه الفرصه ويراجع نفسه ويفيه الى ربه فانه ظالم لنفسه وما ربك بظلام للعبيد وفي الايه التاليه يلزم ربنا تبارك وتعالى صورة صادقة في تلك الفترة التي أفلت فيها الزمام والذي احتلت فيها المقاييس واضطربت فيها القلم وضاعت فيها الأصول فيقول سبحانه اتلقوا له وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسمونه حينا وهو عند الله عظيم وهي صورة تمدل الكفة والاستهدام وكلة التحرش وتلاول أعظم الأمور وأخطرها إلى قبالات ولا اهتمام قوله بالف نفقه لسان يتلقى عن لسان بلا تدبر ولا تروي ولا فحص ولا تدبر ولا انعام نظر حتى لكان الكلام لا يمر على الآذان ولا تتملاه الرؤوس ولا تتذكره القلوب وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم تقولون بأفواهكم لا بوحيكم ولا بقلبكم ولا بعقلكم إما هي كلمات تتقادفها الأفواه قبل أن تستقر في المدارك وتتدبرها العقول والقلوب وتحسبونه هينا وهو عيد الله عظيم تحسبونه هينا ان تسبوا عرض رسول الله صلى الله عليه واله وسلم الطاهر المطهر وتتركوا العلم يعصر فؤاده وفؤاد اهله شهرا كاملا تحسبونه هلنا ان تلوثوا بيت الصبي رضي الله تعالى عنه بما لم يرم به في الجاهليه وتخفض صحابيا جليلا يشهد رسول الله صلى الله عليه واله وسلم انه لا يعلم عليه الا خيرا تحسبونه هلنا التمسوا تمنسوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ورعاية الله عز وجل له وتأييده بل إنه عظيم عند الله جل وعلا ولم لا يكون عظيما والله سبحانه يصفهم في هذه الآية بارتكاب ثلاثة اثام الاسم الواحد منها يوجب الهلاك الواقع فيه الاول تلقي الحس باسلتهم فكان الرجل يلقى الرجل فيقول ما وراءك فيحدثه بالاسلح حتى شاع الخبر واشتهر وانتشر فلم يبق بيت ولا باب الا وصار فيه فكأنه سعوا بإبشاء الزاحشة بين المسلمين وهذا من أعظم العظائم وأكبر الكبائر أثاني انهم كانوا يتكلمون بما لا علم لهم به وكس ما يقعلون هو حرام في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حرام أن يخبر المرء بشيء الذي لا يعلم حقيقته ولم يدرك أبعاده فهو تقول وتكذب وتخرف لم يعزم به الله عز وجل ولم يرضى عن طائل قال سبحانه ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل هلائك كان عنه مسؤولا فدلت الآية على أنه لا يجوز الإخبار بما لم يعلم الانسان وفي مقدمه صحيح مسلم رحمه الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال كفى بالمرء كذبا وفي رواية كفى بالمرء جفنا فجمع بين الكذب والكذب المرء ان يحدث بكل ما سمع اسم عظيم ومنكر جسيم وكذب واضح وحكم فاضح ان يتكلم المرء بكل ما سمعه لأن الواحد منا لا يضمن صدق محدثه فان كان الذي يحدثك كاذبا تغفلت عنه حديثا فانت كاذب ومشارك في الاسم كذلك كفى بالمرء اسما ان يحدث بكل ما سمع تسمع فتحدث دون ان تتذكر وسط القول وصحكه فانت كاذب مشارك في الاسم برص حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الاسم الثالث الذي انتكبوه واشارت اليه الايه الكريمه انهم كانوا يستهينون بهذا الذنب ويحتقرونه ولا يلقون له بالا وتحسبونه حينا وهو عند الله عظيم ولا شك ان المرأة اذا استهان بالذنب واحتقره ولم يلق له بالا انتفع اليه وهجب عليه دون تحرج ولا تلوُّم ولهذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إياكم ومحطرات الذنوب فإنهن يجتمعن على المرح حتى يغلقنا يحفظ هذا ويتصغر شأن ذا ويقول هذه صغيرة وكذلك كبيره هذا مكروه وهذا حرام فيجد نفسه متورفاً في آثام لا يخرجصه منها إلا أن تباركه رحمة ربه وأنى له ذلك وفي الصحيح الكفرية عن ألا اجتمالك ربي الله تعالى عنه قاد وهو يخاطب من دقي من الصحابة ومن تبعهم من أفضل انكم لتعملون اعمالا هي ادق في أعينكم من الشعر كنا نعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه واله وسلم من الموبقات قال البخاري يعني المهلكات وتحسبونه عجيلا كلا هذا القول على ان عظم الذنب لا يختلف بظن صاحبه وحسبانه فتظن ان الله عز وجل سيحسب الذنب عليك بمقدار ظنك وحسبانه وانما بمقدار تجرؤك على الله عز وجل كما قال بلال بن سعد رحمه الله لا تنظر الى حجم الخطيئة ولا تننصر إلى عظمة من حصيت. ودل قوله تعالى وتحسبونه هجنا كذلك على أن الواجب على المسلم في كل حرام أن يستعظم الاخدام عليه ويتحرج منه ويتوقى اسباب الوقوع به إلى ذلك سبيلا وإذا كان المرغو بتجرؤه على المشتبهات يقع في الحرام فكيف بتجرعه على الحرام وهو يستهين به ولا يلقي له بالا وكم من يستهين به المرء فإذا فيه هلاكه كما في الصحيحين وغيرهما عن أبي هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن الرجل ليتكلم بالكلمة ما يتبين فيها لا يفكر بالكلمة هل هي صالحة أم هل هي نافعة أم ضارة هل تجوز او لا تجوز ما الذي يتردب عليها بعد الرفق بها خير او شر لا لكل ذلك باله المهم ان يتكلم وما اسهل الكلام على انتذير من خلق الله الا من رحم الله تبارك وتعالى ان العبد لا يتكلم بالكلمة ما يتبين فيها يلوي بِهَا في النار او يذل بها في النار اذ عدما بين المشرب والمغرب وفي صحيح البكاريس واسم الاندماجة عن ابي غريرة رضي الله تعالى عنه ايضا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان العبد لا يتكلم لا يلقي لنا بالا يهوي بها في ذلك زاد ابن سبعين طريفا وفي صحيح البخاري من حديث بلاء بحارث المدني رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه واله وسلم قال ان العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله عز وجل ما كان يظن ان تبلغ ما بلغت يكتب الله عز وجل له بها رضوانه الى يوم يلقاه وان العبد ليتكلم بالكلمه من صخب الله عز وجل اذا علامه رضا الله تبارك وتعالى على العبد الموفقه لكل كلمه طيب وعمل صالح فان وقع العبد في كلام بذيء او تناول كلاما سيئا فليعلم ان ذلك بسبب تخلي الله عز وجل بسبب تخلي الله عز وجل عنه واسلامه لنفسه والمفذول من خذله الله عياذا بالله عز وجل فنبي يتكلم بالكلمة الطيبة هذا من رضوانها والذي يتكلم بالنسبة للسبيلة هذا من سخط الله عز وجل عليه وإن كلمة من سخط الله لا كان يضر ان تبلغ ما بلغ، يكتب الله عز وجل له بها سخطه إلى يوم يلقاه وهكذا عباد الله فإن آفات الانسان أخطر شيء على الإنسان فالإنسان يشهد عليه ويهون عنده أن يتحصد من أجل الحرام والظلم والساحشة والزنى والسلقة وشرب الخمر والنظر إلى المحرمات كل هذه الأفعاد سأل علي جدا ولكن يصعب عليه جدا أن يتحفظ ويحتاج من حركة الإنسان صعب جدا على الإنسان وكم ترى من رجل يشعر إليه الدين والسجد والحبادة وهو يتكلم بكلمات من صغف الله لا ينفي لها ذالا الكلمة الواحدة تنزل به في بركات الجحيم ابعد ما بين المشرق والمغرب او تهوي به في النار سبعين سنة كما يقول قطيبي رحمه الله تعالى وكم الرجل يتورع عن الفحم والفواحش ولسانه مع الاسد الشديد يقطع ويمدح في الأحيان. عياذا بالجاه جلس وعلا ان تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عيد الله عظيم ولقد كان ينبغي ان ترتفع القلوب من مجرد سماع هذا الافق وأن تتحرج من مجرد غفظ به وأن تنكر أن يكون هذا الإفن موضوعا لحديث وأن تنزع الله جل وعلا عما لا يليق به أن يجعل النبي وخليله محمد صلى الله عليه وآله وسلم مراتا يمكن أن تكون في وقت من الأوقات يقول الله جل وعلا ولولا ان سمعتموه قلتم ما يقول لنا ان نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم يعدكم الله ان تعودوا لمثله ابدا ان كنتم مؤمنين ويبين الله لكم الايات والله عليم حكيم ولولا ان سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتجذب بهذا أدب جديد وفتح من الله عز وجل لمن خلق السمع وهو شهيد يضاف هذا الأدب إلى ما تقدم من آداب يجب أن يلتزم ابن المسلم عند سماع الشائعات والوقوع في اعراض المؤمنين والمؤمنات واتهام الابرياء والمريئات والمعنى هل ان سمعتم هذا الامك وهو امك ولو كان قائله صادقا على نحو ما تبين سابقا هل ان سمعتم هذا الامك قلتم بملء اقوامكم ما يقول لنا أن نتكلم بهذا ولماذا لا يتكلمون به إن أوجه الانتداع عن التكلم مثل هذا الانتكلمة نذكر منها اولا فياغ المفضل لعدم الوقوع في الاسم ألا وهو العقل والدين فالذي تنظر الإمسان من المرطوع في الإبق واللحل إيش؟ فالعقل الذي يستطيع المرء وصفته أن يتفكر في عواقب الغموض؟ أفعل هذا الشيء ما الذي سيترتب عليه؟ هذا شغل الحق تلك وضيفة الحق ثم الدين الذي يحول بين المرضين وبين الزكاة بما يخزب الله رب العالمين ولا شك أن عائشه وصفوان رضي الله تعالى عنهما كان من أكثر المسلمين أو من أرجع المسلمين عقلا وأشدهم تدينا فهل يليق بهما أن يقع في هذا الفكر؟ وأن يترضى في تلك القبائح عياذا بالله فكان الواجب أن يغلب ظل تذريعتهم على ظل كان فالنصروم ان يكون الظلم بتركهم في الفاحشة من الظلم وضعهم في الا ومن اوجه وجوب الامتناع ان هذا الحديث يتضمن ايذاء رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ولا شك ان ايذاء رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يستوجب لعنة الله تبارك وتعالى كما قال سبحانه ان الذين يؤذون الله ورسوله جعلهم الله في الدنيا والاخره كما انه يتضمن ايذاء عائشة وأبويها ومن يتصل بهم من غير اثم ريف انهم اقترفوه ومن غير شريره ريف صدوعها عنهم والله يقول والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما فقد احتملوا مفتاناً وإثماً مبيئاً كما أن الصالحة على فرص أنه صادق هل يستحق السواء؟ إن كان الصادقاً لا يستحق السواء بل يستحق العقوبة لأنه ساعد بنشر الزاحشة بين المسلمين حتى وإن كان صادقاً تكلف إذا كان كالباً لا شك انه يستحق العقاب لسببين الكذب من شها ثم اشاعه الفاحشه من شهاب الافكار وايضا فان الخوض في مثل هذا الكلام الباطل الذي يضر ولا ينفع فيه تضييع الوقت في غير مصلحه شرعيه ولا نفع خاص او عام بل إن فيه تدخلا فيما لا يعني الإنسان ومن حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه بدل أن تشغل نفسك بعيوب الآخرين اشغل نفسك بعيوبك وما أثرها ما أثر العنوب الذي يجب أن نشغل انفسنا تزل بدلا من أن تشغل أن تزل بالعديد الآخرين وأيضاً فإن أخلاق المؤمنين توجب على ان يكتروا القبيح ويغذروا الحسن من اقلاق المسلم ان يغذر القبيح أن من اقلاق المسلم ان يكتر القبيح ويظهر ويظهر الحسن وينشره ويعيد فيه ويغذره لينتشر في الناس ويسهل على الناس الانقياد له واتباعه فمن فعل ذلك من خاض في أعراض المؤمنين واتهم الأبرياء وأطلق للسان العنان يتحدث بما شاء فهذا خارج عن اخلاق المؤمنين وجملة القول أن قيام العقل والدين للمسلم وحرمة إذاه المسلمين وحرص المسلم على اهتمام وقته فيما ينفعه ويصلح عيوب نفسه واخلاق المسلم التي توجب عليه أن يذكر القبيح ويظهر الحسن والعقوبة التي تنتظر القادر وان كان صادقا كل هذا يوجب على المسلمين هل يحبس لسانه بين فتكين المخلوقين في عمشاة اللسان عن الخوض في أعراض ذن الإنسان وأن يتحفظ من مدالق لسانه فإنها هي التي تكبه على وجهه في النار عيادا بالله تعالى من النار بارك الله لي ولكم في القران الكريم ولا تعني واياكم بما فيه من الايات والذكر الحكيم وشوفوا الى الله جميعا ايها المؤمنون الذين الحمد لله الله وسلم وبارك على نبينا محمد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 ولولا إسمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا ولكن هل يكفي مجرد السكوت على الخوض في هذا الباطل لا والله فإن في الآية تفهيم آخر أنا وهو نجر قائد وردع والتعشم والتبره من سوء حاله وتجرؤه على الله عز وجل وعرض اخوانه بل تكذيبه كذلك فلا يكفي مجرد السكوت عن الخوف في الاسم و العنان لللسان يتكلم بما شاء بل يضاف الى ذلك ردع المتكلم و والتعشُّب والتبرُّه من سوء حاله وتجبؤه على الله وعلى أرق إخوانه وتكذيبه كذلك يدل على هذا قوله تعالى سبحانك هذا بختان عظيم فالأمر المؤمنين أن يقولوا هذا بعد إعلانهم الكف عن الخوض في هذا الباطل ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا هذا هو الواجب الأول ثم الواجب الثاني سبحانك هذا قفتان عظيم ووالله الذي لا إله إلا هو لو لم نلق في الخائضين في أعراض المؤمنين آذانا صاغية فرددنا كيدهم الى نحورهم ولا اخرطنا الجندهم وما وجدوا فرصة ابدا ان ينفسوا في المسلمين سمومهم ابدا ولكن جعلنا اذاننا كمسقاه تشرب فيها الكلاب او تلق فيها الكلاب الذين لا يرغون حرمه مسلم ولا يتورعون عن الخوض في اعراض المؤمنين وكلمه سبحان الله تقال في الاصل للتعجب من بديع صنع الله عز وجل ينظر المرء إلى منظر فريد في كون الله تبارك وتعالى فيلحج لسانه على الفور سبحان الله فهي كلمة تعجب عند رؤية بديع صنع الله عز وجل فلما جاء بها هنا نقول جاء بها هنا لعدة أمور. نخص بالذكر منها امرين الاول ان فيها معنى التعجب والتبرق من حال هؤلاء الاساكين الذين استباحوا لانفسهم ان ينتهكوا اظهر عرض وانقام وان يتطاولوا الى اعلى قمة وازكاها مقام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وآل بيته الطيبين الطاهرين. والثانية تنزيه الله تبارك وتعالى عما لا يليق به ان يجعل لعبده وصفيه وخليله وأجر من الخلق عليه زوجه خبيثه بقيه فمن ظن بالله عز وجل هذا الظن فقد ظن بالله تبارك وتعالى ظن السوء وفي هذا يقول ابن القيم رحمه الله تعالى وتامل ما في تسبيحهم لله عز وجل وتنزيههم له في هذا المقام من المعركة بالله تبارك وتعالى وتنزيه لعما لا يريق به أن يجعل بعبده ونبيه وخليله زوجة خبيثة ضغية فمن ظن به هذا الظن فقد ظن به ظن الشوح ولقد عرف اهل المعرفه بالله عز وجل ان الخبيثه من النساء لا تليق الا بمثلها كما قال الله سبحانه الخبيثات للخبيثين فقطعوا قطعا لا يشكون فيه ببراءة عائشة رضي الله تعالى عنها وان ما يقال في حقها جذب ظاهر وكذية صاقصة عياذا بالله تبارك وتعالى وهنا قد يقول قائلا فما ذار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم توقفا في امر عائشه وبحث واستشار وهو اعرف الناس بالله تعالى وبمنزلته عند الله وبما يليق بالله تبارك وتعالى وهل لا قال سبحانك هذا مهدان عظيم او قال هذا عفك مبين كما قال قبلاه الصحابة رضوان الله تعالى عليهم سؤال مرة ثانية قد يقول قائم اذا كان الله عز وجل اوجب على هروم المؤمنين ان يقولوا مرة هذا عفق مبين ومره سبحانك هذا بستان عظيم فما الذي حال بين رسول الله وهو اعرف الناس بالله وبما كانته عند الله من الذي منعه أن يقول على الفور بمجرد الخوف في غزة عائشة سبحانك هذا برسان العظيم أو هذا إبق مبين الإجابة تحتاج إلى وقت لا أظن أن الوقت يتسع له الآن فأرجع الإجابة عن هذا السؤال الآن إلى لقائنا المقبل إن شاء الله تعالى أسأله سبحانه جل وعلا ان يعلمنا واياكم ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما وان يزيدنا علما وأن يجعلنا للمتقين إماما فئات نفوسنا تقواها ففيها أن تخير من زكاها ان توليها ومولاها صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم